وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنَّ دَادَ الَّذِي يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ أم هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا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 وَالَّذِينَ نَجَّتْنَا مِنَ الطَّاغُوتِ أَن تَعْبُدُوهَا وَأَنَا أَبُو إِلَى اللَّهِ وَأَنَا أَبُو إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عباد الذين أولائك الذين هداهم الله وأولائك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفمن حق عليه كلمة العذاب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 الله لا يخلف الله المعاند الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه فسلكه ينابيع في الارض ثم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 شرح الله صدره للاسلام فهو علان نور فهو علان نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله في ضلال نبي الله نزل احسن الحديث احسن الحديث كتاب متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم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 فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون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 لو كانَوا يعمُون وَلَقدَد غَرَبَنعَ لِا سِفِي هذا القُرآانِ مِنْ كُلِّ مَثَلَِّ عَهُم لعََّهُم ييتَذَكَّرون قُرْآانًا أَرضًا غَرَذي وَجَِّ عََّهُم يتَّقُون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 كَمَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ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 لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ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 وَنَاظَلَّ فَإِ ماَا يَضِلّ عَلَيهَا وَمَا أَنْ تَعَلَم بِكِين اللهَّهُ ييتَوفَّ الأأَنْ فُ سَحينَ مَوْوتِهَا اللهَّهُ ييتَفَّ الأأَنْ فُسَحينَ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 وَالَّذِينَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُنُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُ مَا فَعَلَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عَالِمَةٌ بِالْغَيْبِ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 وَبَدَّلَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَّلَهُمْ سَيِّئَاتِهِم مَّا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم ما كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا مَا إِذَا خَوْلَنَاهُنَّ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَ هَٰلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا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 ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا على اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَةٍ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 قُلْ الأأَفَ غَيير اللهَّهِ تَأمررونّ أَعبُودأَهَا الجهِلُون وَلَقدَدَأُوا حياءِ لَكَ وَإِلَ الذيذينَ مِن قَلِكَ لإِن أَشَْكتَ ل يَحبَطًاَّ عملُك لإِن أَشَكتَ لَا يَحبطًا عمللكَ وَلََكَ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 قَبَضَتُهُ يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من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 واشرقت الأرض بنور ربها ومضى الكتاب وجيء اب النبين والشهداء وجيء اب النبين والشهداء وقضى بينهم, وقضي بينهم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَهُوَ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 يَتَنونُ عَلَيْكُمْ يَتَنونُ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونكُمْ لِطَآئِ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى قَالُوا بَلَى وَلَكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ على طيل دخول ابواب جهنم طيل دخول ابواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين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 وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله